لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك نشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد